الحمد لله رب العالمين وأعلم الصلاة على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لك إلا ما عزنتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما عزنتنا وزدنا علمه وأرنا الحق حقا والزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا وادخلنا برحمتك في عبادك الصادقين أيها الأخوة المؤمنون مع الدرس الثاني والعشرين من دروس العقيدة وصلنا في الدرس المعلم منطوعات دقيقة منها هل للجن تأثير في أجسام الإنس وهل يلقي الجن للإنس علوما وأخبارا غيبية وهل للشياطين سلطان على الإنس في عقائدهم وإرادتهم وعمالهم كما قلت لكم من قبل ايها الاخوة الاكارم هناك مجموعة من العقائد يجب ان يعلمها الاسلم بالضروح لانه اذا جهلها انحرفت عقيدته واذا انحرفت عقيدته Thank you. of who they have ta uh i -huh. the cutting. هذا قول واحد لأن من أدق تعريفات الساحر هو الذي يتطل بالجن وقد قال عليه الصلاة والسلام من سحر فقد كفر من سحر فقد كفر فأي اتصال بين الجن وبين الإنس هذا اتصال هدفه إضمان البشر ولو تزيى هذا الذي يتصل بالجن بألف زي وزي لو له زي بين لو لبس عمامة خضراء هو عند رسول الله كافر لأن هدفه إيهام الناس أن بيد الجن النفع والضر هدفه تحميل الناس عن الله سبحانه وتعالى إلى خلق. إذا. سؤال الآن هل يلقي الجن للإنس علوما وأخبارا الجواب أما العلوم والأخبار التي يمكن أن يلقيها الجن إلى قرائهم من الكرهان قرائهم من الكرهان فهي بحسب مواضيع هذه العلوم التي يلقينا فإن كانت من العلوم التي تتعلق بالأمور المشكودة يعني مثلا بحلب نزلت أمطار غذيرة هذا اليوم نزول الأمطار في حلب هذا اليوم مثلا هذا من من الأشياء المشكودة ليس من الأشياء الغيبية من الأشياء التي وقعت لكن نقل الخبر قد لا يكون للإنس قبل الاتصالات السلكية واللاسلكية قبل السفر السريع إلى هذه البلاد قبل أن يكون هناك اتصال نقل أمباء التي حققت في حلب اليوم إلى الشار متعب. فالجن أحيانا قال الله عز وجل يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أكثر السماوات والأرض تنفذون لا تنفذون إلا بسلطان الله سبحانه وتعالى قدم الجن على الإنس لأنهم أكبروا من الإنس على خرق السماوات والأرض لماذا أعطاه الله إياه على كل شخص أعرفه توفي رحمه الله سرقت من بيته قطعة خساس سميدة جد سجادي فجل له بعضهم على من يضرب له المندان هذه القصة تمعتها بأذني منه توفي الآن رحمه قال انهبت إلى بغرب المندان وجاء بوعاء مصبع فيه زي وجاء الهلام صغير وصار يسأل هذا الهلام والهلام مجيب يقول الهلام هذه السجادة موجودة الان في بيت حدد الحي الدخلة الحارة أمام البيت في حجر كبير الباب لونه كذا يفتح الباب على ما هو واسع على اليمين غرفة تدخلونها في ص في جدارية الغرفة يعني مكان في الحائط كهذا المكان في عليه فرش في عليه بحث تنزعون الفرش واللح وال وال وال صندوق تفتح الصندوق نقطعه السجادة تحت القفص. that can دجل. لكن بأثناء الكنام قد يوجد بعض الحقائق ليست الغيبية بل المشاهدة يعني هذا الجن في هذا المكان يعرف أنهم في حي الفلاني والبيت الفلاني والمكان الفلاني يعني. أردت منها أن الجن في نقلهم للأخبار المشهودة يكذبون ويصدقون يكذبون ويصدقون لا يعول على كلامهم لأنه لا نملك نحن مقاييس للتفريق بين كذبهم وبين صدقهم. وإن كانت من المغيبات فإما أن تكون من المغيبات التي استأثر الله بعلمها في مغيبات استأثر الله بعلمها إن الله عنده علم الساعة لا ألس ولا جن ولا نبي ولا رسول يعرفوا ذلك. لذلك في أحد العلماء غير المستمرين ألقى محاضراتهم في بعض أعواص الدول العربية. اجتمع حولهم علماء كثيرون عن إعداد القرآن الرياضي. المحاضرة قيّمة هذا كان يعمل على الكمبيوتر. لقم كلمات القرآن بهذا الجهاز فجاء بحقائق مذهشة لكنه شط به الطموح فعين يوم القيامة عندئذ انسحب كل من في المحاضر من العلماء هذا بجلل لأن الله عنده علم الساعة وحدة إذا إن كانت المعلومات من الحقائق التي استأثر الله بها لأن ولا رسول يعرفون هذا فإن كانت من المبيبات التي استأثر الله بعلمها وهذه لا يمكن لإنس ولا لجن معرفة شيء منها ولا نكون التحدث بشيء منها إلا كذبا وافتراءا على الله واردا على لسان أحد القرينين من الإنس والجن او ما عنده مفاتيح الغيب عنده طيب، لو قال الله عز وجل ومفاتيح الغيب عنده في فرق الله نقول أن هناك فرق كبير جداً إذا قال الله عز ومفاتيح الغيب عنده معنى ذلك هي عنده وقد تكون عند غيره هي عنده لا. هي عنده وقد تكون عند غيره لكن حينما قدم الضرطt على المبتدى فقال وعنده مساتيق الغيب معما ذلك أن الغيبة محصور ومقصور على الله وحده ولا وليس لأحد كائنا ومكاد أن يعلمه إلى النبعية كل من قال لك أنا على ما سيكون بجال كذاب فما باله هذه الفرعى التي ظهرت حديثا في كل عاصمة كبير كاهن أو كاهن يأتيها رجال من علية القوم يسألونها عن المستقبل هل سأفقى في هذا المكان هل سأفقى بهذه البحبوحة فالنبي الكريم منه القفيل هذا في شيء قال وإنما أن تكون من المغيبات التي قضي أمرها في السماء وأصبحت محلمة لذا بالاختصاص من الملائكة كما أصبحت معدة لتبيعها للملائكة وهذه قد جاء فيها حديث لرسول الله عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن الملائكة تنظر في وهو السحاب فتذكر الأجرة قضية السماء تذكر الأجرة قضية في السماء اتقد فيه فقرأ في ارسلنا إلى قلب المجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند أبك بالمسرفين هكذا قال الملائكة الملائك لسيدنا إبراهيم: لا تزابل قي بحالهم. لا بالرأي هذا طبيعي جدا، بس الملائكة أبحروا لسيدنا إبراهيم. أفنى أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مصومة عند ربك للمصفي. فهل هذا من قبيل علم غيب لا؟ هذا قرار من في السماء وبلغ. لأصحاب العلاقة لينفذوا قبل أن ينفذ علمه سيدنا إبراهيم من هذا القديم قال عليه الصلاة والسلام إن الملائكة تنزل في العنان في العماني وهو السحاب فتذكر الأمر قضية في السماء فتسترق الشياطين السماء فتوحيه إلى الكهان سيكذبون عليه مئة كذبة من عند أنفسهم يعطوا الخبر صحيح يدرؤوا عنه مليون خراكز سيكذبون عليه مئة كذبة من عند أنفسهم عملية استراق قبل قبل نحن في السماء ومجلغة للملائكة لتنفيذه يأتي الشيطان في السرق هذا الخبر يوحيه للكاذم يقوله للناس فيوهم الناس أنه يعلم الغيب لا غيب ولا شيء من هذا القبيل. وهذا هو اختراق الشياطين السماء من الملائكة بعد نزولها إلى جو الحد بعد نزولها إلى جو ليس وليس هو اختراق من السماء كما كان دائمهم قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي منع منه بشهر وأننا كنا نقرض منها مقاعدة للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رفضا وأننا نمثل السماعة وجدناها ملئت حرفا شديدا وشهوبا وفي تكذيل من يلقي سمعه الشياطين وإسمه الكبير قال تعالى في سورة الشعراء اسمعوا ذلك والله هذه الآية لحدها تكفي قل هل أمدؤكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أساكن أثين يلقون السمع وأكثرهم كاذبون لو لم يكنوا في كتاب الله إلا هذه الآية لتكذب هذا الذي يلقي أدنهم للشياطين هو أثاق أثيم كاذب ضال مظل تقدم أيها الإخوة يعني استوقف قل هل نبيكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أثاق أثيم يرقوب السمع واكثرهم كاذبون يعني اي تعاون بين اي انسان وبين اي شيطان هذا دليل قطعي على ان هذا الانسان اثاثم اثيم كاذب ولو يبس جبه على في عمامة خضراء أسمى حاج الولي فلاني نظر فعل بدأت على فعال جن بدل في علاقة مع الشياطين فهو أثاث يبقي من كذاب. ذكر ما يقال قال عليه الصلاة والسلام: عالم رحيم أشد على الشيطان من ألف عادي. العلم سلحي أخوان. العلم سلاحي قال عليه الصلاة والسلام: في أن أي أعظم أدق وأضحى. في أن الجن لا يعلمون الغيب ابدا سيدنا سليمان قمضه الله عز وجل وهو مسترد الى عكازه. قيل بقي مدة طويلة لا ادرك كم. الى ان جاءت الارض يعني السويسي ونخرت في هذه الاكازة حتى اتت عليها كلها فلما اتت عليها كلها انكسرت فوقع سيدنا سليمان قال تعالى فنبع قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا ذابة الأرض تأكل من فأته يعني أصى فنبع خر لما وقع يعني تبينة الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما نبثوا في العذاب المهين كانوا نكلفوا بعمل شاق انكلفوا بأعمال شعقة جدا وكانوا يتحملونها خوفا منهم لو أنهم يعلمون الغيب بمجرد أن قتله الله عز وجل لتخففوا من هذه الأعمال فربنا عز وجل جاء بهذه القصة ليؤكد بشكل قاطع دليل قطعي على أن الجن لا يعلمون الغيب فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين إذن قولا واحدا الجن لا تعلم الغيب وقولا واحدا ليس للجن تأثير على الإنسان جسماني تأثير جسمي نوع دخل في نوعين فيها في نوع نوع من تأثير الشياطين المرض لحسابي كفى دماغ الأطباء تخريشه من الدماغ هذه تعالش لكن قد يكون في بعض الأدواع الشراء كثر الشيطان في الإنسان إذا اعتقد به فاستسلم له أو افتغى النفع من حيزه فاستحفظ أنه ينفع أن يضره فأسنكه مع الله عز وجل أو خنى عليه عند ابنه يقع زأسيره عليه اذا اعتقد بالله واحد الديان وقال اعوذ بالله من همدات الشياطين لا في جن ولا في شيطان ولا في شيء، احيانا اذا واحد في سعد يؤذنون امامه لمجرد ان يؤذنوا من عنه الشيطان الآن السؤال الثاني هل الشياطين سلطان على الإنس في عقائدهم وإرادتهم وأعمالهم؟ أما أن يكون للشياطين سلطان على الإنس في عقائدهم وتوجيه إرادتهم للأعمال السيئة، فذلك مما لا سبيل لهم إليه. كل واحداً، ولكن طالبوني بالدليل. لا سلطان للشياطين. على الإنسان لا في عقائدهم ولا في إراداتهم ولا في أعمالهم مطلقا لأن الله جل وعلا حجزهم عن ذلك ولم يجعل لهم سلطانا على بني آدم لتكون إرادة الناس حرة في اختياره طريق الخير أو طريق الشر، ويخاطب الله رأس الشياطين إبليس وأقدرهم على سلطان إن كان هناك سلطان فيقول في صورة الحجر إن عبادي ليس لك عليهم سلطان هل هناك دليل أضبح من ذلك؟ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين إلا إذا اتبعك هو من صفات الشيطان أقول برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وصواة الخناس معنى الخناس على وزن فعال يعني سريعا ما يفهم لو قصت بالله عز وجل أعوذ بالله خناس طيب أين ينحصل وعمل الشيطان في المدام لا نعلاق ولا بإرادتنا. ولا بأعمالنا. ولا يعلم عن الغيب شيئا ولا يؤثر على أجسامنا أين حصر عمله عمله محصورا في وظيفة دقيقة جدا عمله الوسوسة الخسية هذا كل ما يملك أنا أقول دائما هذا المثل قد يقول بحيث المثل واحد مرتدي أجمل ماشي بالطريق في حفرة كبيرة في بياح سوداء بياح نجاري. النتيجة نزل بهذه الحفرة بسيابه بالضوء الجميل. وتوجه إلى ضخ الالشطر ليشتكي على إنسان هو السبب. قال له المحقق يعني هذا الرجل دفعك في هذه الحفرة؟ قال له لا. قال له شهر عليك سلاح أجبرك أن تضرب بها؟ قال له لا. قال له أما سكك ومدعك في الخفرة قالي لا قاله كيف تشتكي عليه إذا قاله قال لي إذن فنزلت هذا بدي أصيبه هذا بدي أشتكي عليه هكذا قلت وقال الشيطان وقال الشيطان لم نعفضي أنه إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن بعوتكم فاستجبتم لي فلا تلمني ولمعرفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كثرت بما أشربتمون من قبل ينحفر عمل الشيطان في السوفة الخفية ولا يزيد على ذلك شيئا وهذه الوسوثة تخلص وتتخاذل أمام حزم المؤمن وإرادته والتجائه إلى الله تعالى بالاستعاذة والذكر والمراقبة أمام إخوان الشياطين فإنهم يستجيبون لرسوة فيهم وينساقون معهم سيتسلط الشيطان عليهم فيبضهم في الغي ويزين لهم الشر والضلالة يعني أنا دار إيه الإنسان يشنع لجريمة الارتكبة أقول كما قال سيدنا موسى هذا من عمل الشيطان هذا الإنسان أصغر هنا في الشيطان أضاعه اتبعه أذهى الأمر إلى هذه الجريمة استحقق لعدها هذا من عمل الشيطان إنسان طلق درجته وشانا نقول لهذه لأنه استبلع كلام الشيطان فخذلنا الشيطان يوسس له ويسلقها حتى طلقه فخفرها وشكد أولاده إذن هذا من عمل الشيطان إنه عدو مذل مذين قال تعالى وإن ما ينزغنك من الشيطان نزغر فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن المذين تقوا إذا بسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هتنصرون وإخوان الشياطين يعني يبدون في الغي في الملاي يغسرون النظر الوسوسة طاعف من الشيطان يعني وسوسة من الشيطان بفكرة سيئة بالمقابل في توازن وقد جعل الله في مقابلة وسوسة الشيطان التي هي من اختصاصه داعيا للخير عن طريق ملك من ملائكة الرحمن دائما مع الإنسان قرين ملائكي قرين شيطاني الملائك يقول له يا عبد الله تفكر في خلق الله يا عبد الله أطع أمر ربك يا عبد الله كن محسنا سامحه أنصفه أعسه حقه دائما الملائك يقول لك ذلك والشيطان خذ المحلة التجارية منه ليس له أسن في الإيجار يقول الشيطان دائما افعل معه كذا وكذا خذ هذا المبلغ هو راتبك قليل لا يكفيك هذا السيد يظلمك خذ منه ما يفي حاجتك دائما الإنسان بين وسوسة الشيطان وإلهام الملك ليبلغكم أيكم أحسن عمل تستجيب لمن فإذا استجبت للملك فأنت مؤمن وإن استجاب للشيطان فهو الكافر أما هذا الشيء له حديث شريف يقول عليه الصلاة والسلام إن للشيطان لمة وللملك لمة فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق فمن يجد منكم ذلك فليعلم أنه من الله وليحمد الله على ذلك ومن وجد الأخرى فليستعذ بالله من الشيطان ثم قرأ الشيطان يعيدكم الفقر تدفع زكاة مالك لك أنت أرسين خبيل لا جن اللي واحد من حساب برمضان طلعت مبلغ من المال من تدفع زكاة لو أنت نحن ألقى لا لاتن سلوحا بلي قالي استجابت لنا؟ عملنا بسارة حادث فيه انشجت لرأسه جزاء فكرتها ودفعنا الذكاء ضد بضد تفليح للسيارة الشيطان يعيدكم بالفقر ويأذلكم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضل هذا هو تاني شيطان إنما ذلك الشيطان يكون قوبيا بردك الروح ارحلك انما ذلك الشيطان يكون قوبيا فلا تخافوهم وخافوا في كل مؤمن انت بصفه عسكري اجات امر من عريض وجات امر من قائد القره الامر متراقدين اسمع كلامني كلام قائد الاعاده هذا العديد ما فلما الإنسان يسمع أمر من الإنسان ويعطي الرحمن بيكون أحضر فلا تخافوه وخافوني إن كنتم مؤمنين حديث الآخر عن ابن قال عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا وُكِّبَ به قريمه من الجن كل واحد معه قريم وقريمه من الملائكة فقال خجل لا إذاك يا سبحانك فقال أما أنا فقد أعاني الله عليه فأسلم فلا يؤبرني إلا بالخير وإذا هذا جاءت الإشارة اسمع القرآن الكريم وقال قريمه هذا ما لدي عتيد هي حسابه فعل كذا وكذا وكذا, وكذا هذا قريب بالملائه مع كل, كل وقال قريبه هذا ما لدي عتيد القياه في جهنم كل كفار عنيد من ناعم للخير معتد مريد الذي جعل مع الله إلها آخر فالقياه في العذاب الشديد هذا أول قرين قال قرين هذا الثاني الشيطاني من الجن ربنا ما أطأته ولكن كان في ضلال بعيد فأنا إلا أن دعيتهم ربنا ما أطأته. هذه آية تؤكد أن بكل إنسان قرينا ملائكيا وقرينا شيطانيا فالملائكي يقول لك افعل واستقل وصلي وقض بصراك يقول لك اطلع حكاك لا تطلع شو صار الله بتطلع عليك يكرا بتحز وتعلم يخطر لك الله خبره بالحساس لا تدعي الله ما حيحط عليك الحاسب. لا تدعي قريب الشيطان يدعوك للمقصية ولكسب المال الحرام والانحراف الملائف يقول لك اتق الله هناك عقفة بين يدي الله عز وجل لا الواضح فقال قرين هذا ما لذيعة ذلك العمل القياه في جهنم كل كفار عنيد من ناعم للخير معتد يريد الذي جعل مع الله إله, اله آخر فالقيام في العذاب الشديد قال قرينه ربنا مع أطويته ولكن كان في ضلال بعيد الان اياك تسمعوا عن عن تحضير الارواح في دائه وشاع مزيد بالجن الصحراء بيشتركوا بيجي واحد ثالث بتقربوا طبعا بدون ما كان اشتغل شرطي مظبوط صح في زمان عامل حادث مفجول برأسه مظبوط والله مظبوط معناتها اجى من الاخره كله خلص هؤلاء الجن يستدعون قرين أبيه الذي كان في الحياة معه فهذه المعلومات من قرين أبيه لا من أبيه هذه المعلومات التي يقول عنها بعضهم تحضير أرواح أناس ميتين ما فعلوا إلا أن استحضروا القرين الجني الذي كان مع هذا الميت فأعطاه بعض المعلومات لأنه كان رفقهم هذا كل ما في الأمر الآن كخاتمة لهذا البحث لا بد لنا قبل أن ننتهي من أن, من أن نؤكد أن هناك دعاءات كاذبة يقوم بها بعض مدعي الاتصال بالجن ويسترون على الله افتراءات ما اندل الله بها من سلطان فينصبون إلى الجن عدم الغيب، وينقولون عنهم كذباً يزعمونهم من عدم الغيب، ويتلعذون بعقول السر زوج من النساء وصغار العقول، ما بحب زوجة، ما غير نظيفة، لا تعتمي به، كانتي لموي، كانتي ما عم هي قصر معه. يتلاعبون بعقول السردج من النساء وصغار العقول او يدعون قدرة الجن على النفس او الضرر والجن أنفسهم لا حول لهم ولا طرش ولا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا الا ان يشاء الله وقد بين القرآن ان اهل الجاهلية الذين كانوا يعرضون برجال من الجن لم ينفعوهم شيئا بل زادوهم جيا ودلالا ومعدا عن هذا التغير، التشاؤم فاتل عنده زبون داع تأسف هذا دا. رجله شئه لا هذا كلام خرط، عطوا رقم للطعش ما ما دعينا رقم الطعش، إجا من أربع هذا كله كلام ما له أصل من الصحة أبداً هذا كله كفر وشعوذة ودجل وسخ وسخري يحمل على هذا من فتح مجلة أسبوعية فيها حظك هذا الاسبوع فتح هرويته أي شهر والدان والدان ببرج السور فتح على برج السور حاله مثيله العداء والأصدقاء في عنده زواج ميمون هذا كله كمان خط يحمل على هذا ايضا فهؤلاء المنجمون والمنجمات والمشعودون والمشعودات والساحرون والساحرات الذين يرسلون للجن النفع الضرر ويتحدثون عنهم بالغيبات إنهم كذابون أدجالون عصات لله ورسوله هذا كلام واضح مكشف يريدون أن يستمروا على المغفلين ضعفاء الإيمان الجسطاء السدج للدفلوهم ويسلب منهم اموالهم بدو خاروف الشيط ويسلب لهم اموالهم بغير حق كذب المنجمون ولو صلقوا كيف صدقوا بقى؟ شك فتا يأتي عندهم علومات مثل ما حكينا موضوع تقديم الساحب هالنوار من الكائن به أنه يعلم الغيب هذا إذا كان سبق بمعنى أنه جاءت مطابقة الواقع للخبر صغفة أو جاءت من نوع استراق الخبر فالاستعاذة لا تكون إلا بالله والاستعانة لا تكون إلا بالله إياك نعبد وإياك نستعين. تعقيد أخير وإن يكن للجن شيء من فيما بينهم فقد صرفهم الله تعالى في مجرى العادات عن أن يكون لهم سلطان على الإنس والجن في نفع أو طرف يعني صرفهم الله على وجل عن يكون لهم سلطان على الإنس والجن إلا أن يشاء الله شيئا بحكمة أرادة الآن برعب تذوجة فجأة قلبت لزوجها ظهرا بجن فجأت معاملة سيئة لؤم تقصير أهمال كلام قاسي فكلما عاتبها قالت له أم الجيز غيرك كاد عقله أن يطير من تقول له من تحت يعني رجال من الجن من الجن على من منشف له والملائكة على منهم فهذا رجل استجعب يعاني من علماء بلده ورجاء رجاءا حارا أن يأتي معه إلى الديك يطلعه شوه الصحي من زي جريك إلى حد من الزوجه فجاء هذا العالي وجلس طبعا بينهم من وراء حجاب هكذا الأصول لأني. فقال له يا بنيتي ما تزوجتي قالت واحد من تحت قال كيف عن انت في المناء. قال ما شكله قالت له شيخ لابس عمامي خضراء. ألا مسلم أم كافر قالت له مسلم ألا ألا أولا إنه يراكم قرب وقبيله من حيث لا تكونهم إلي قول سيدنا الإمام الشافعي يأخذ بالألباب الإمام الشافعي يقول من قال إني ضئيت الجن لا تقبل شهادته لأنه كذاب ومزور. هل نصدقه؟ هل نصدق الله سبحانه وتعالى الله جل في علاه يقول إن إن هو يراقب بي ولكذيبه من حيث لا تردن. فأما أولا إنك لن تره ثانيا لو أنه مسلم لما فعل هذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الجن المسلمون أشهد صلاحا منكم قال وليمة فقال عليه الصلاة والسلام لما قرأ النبي سورة الرحمن وكان يقول في كل آية فبأي آلاء ربكما تكذبان كانت الجن تقول لا نكذب بني عمك يا رب ولك الحمد يعني المعدة من الجن صالحون طيبون فهذا كلام في افتراء بعدين أنا أنت مسلمي كافر قعد له مسلمي أدى رب قال أنه ليس له سطح الذين آمن ما أنت كافرا يعني ما في حال لا لك شايف الجن وما لك شايفه ولا لك وإفتنه وعليك سلطان وهذا الذي تدعينه ليس مؤمنا بدأ مسكن الزوج مع سلفته متضايق منه حولت هذه الحيلة كي تلجو من من برةها أو من, من من البيت يعني كمان دجاج كمان أصفر استقال إن والله نزودي واحد جني ليس هذا صحيحا إطلاقا أن يتزوج إنسان من الرجل من الجن إمرأة من الجين. أما في الموضوع أن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الجن بالذات قل إنما أدعو ربّي ولا أشرك به أحداً فالعرب قالوا الشرك فينا أن تعتقد بأن الجن يمفعون أو يضربون ثم يقول الله عز وجل في السورة نفسها قل إني لا أندق لكم ضرا ولا رشدا. بسمعوا يا أخوة. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو حبيب الحق وسيد الخلق وسيد ولد آدم وأعلى بخلوق في الكون. إذا كان النبي لا يندق نفعا ولا ضرا. أفيد النفع والضر الجن؟ أين جاءت هذه الآية أين جاءت في سورة الجن لماذا ليعلن الله سبحانه وتعالى إذا كان هذا حال حبيبي أفرع قبل يكون للجن على الإنسان سلطان؟ قل لا أملك لكم دورا ولا رشدا قل إني ليجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا وَمْ إِنْ أَدْرِي ما مَا تُوَعَدُونَ يجعل يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا الغيب فلا يظهر على غيبه أحدًا هذه الآيات كلها وردت في سورة الجن بل أن يؤكد الله لنا أن موضوع الجن لا ينزكون دفعًا ولا ضرًا ولا يعلمون الغيب ولا ينزكون إلا شيئًا لاحدًا الوسوس الخفية فإذا قلت أعود بالله من الشيطان الرجيم انتهى كل شيء معلومات دقيقة جدا مأخوذة من كل آية الشيطان في القرآن الكريم. قال تعالى: إنما استدل الشيطان ببعض ما كسبه لما الإنسان استجاب معصية يصبح قريبا من الشيطان فإذا أطاع الله البروجين يصبح الشيطان بعيدا عنه لذلك يا عمر ما يأثنك تفجن إلا وصلك الشيطان مفجن على قدر طاعتك يبعد عنك الشيطان على قدر معصيتك يقترب منك الشيطان هاي بحدي الشيء الثاني إنما ذلك بالشيطان لنخوف الأولياء فلا تخافوه وخافوه حينما تأتيك خوات الخوف من طاع لا أصل لا تفعل ذكاة مالات إلا الأدواء صعبة هنا جمع المدوء الزكاة جمع هذا التخويف هذا الشيطان، عرف إذ هلا ذلكم الشيطان يخلص أولياء فلا تخافوهم وخاركم لا تتبعوا خطوات الشيطان الذكي لم يأمرك بالذيناء يأمرك بإطلاق البصر أولا ثم السلام ثم بعد عبارات السنة ثم ينتهي الامر الى زين لا تتبعوا خطوات الشيطان يحضر المرأة ان تكشف عن رجوها فقط باقنا فتحة تختنين لا تستيكل حتى تجلزه كبيرا حتى تجلزه كبيرا بعدين تجلزه كبيرا بعدي. بعدين تجلزه كبيرا بعدين تجلزه كبيرا بعدين تعمل اشاره بعدين بيطلع بيبتدع الإشارة بالوراء، بعدين بنعمل نهائيًا، بهدف وفرق بهدف. الشيطان خط من خط، بالسفر، بأكل مال الحرام، بالاختلاط بالنساء، بأي شيء خط وخطوة. الشيطان ذكي، دعفك مهم، ما بقرب عليك. أما كان لا في بعض، بيعطيك معصية مخصصة جدا، شيء بسيط جدا، تسلم بكون يعني شو هذا متواحش؟ إلا السلام عليك. فلي معي كيف الصحة ومرة قدام كل الصحة، بعدين جلب صندلي شيء، بعدين طبيعة خارج. لا تتبع خطوات الشيطان، ومن يكون الشيطان له قرية فتاع قرية. يعني إما أن تتبع قرية الملائكة أو قرية الشياطين. لكن تأكد إن كيد الشيطان كان قعيفة. بس أريد أن أقول كلمة واحدة. في آية آل حيرتني قالت علا وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن لماذا بدأ الطقس بشياطين الإنس؟ بالعالمين